يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ودخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد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 ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نعم موصده صدق الله العظيم